راعي الهواء لو فاقوا الناس ما فاك يبطي على درب المحبين داوي قد لي سنين مغلق بع غلاك لحد بها وني ولا ني لاحد لحد بها ويني ولا شبه من ذارها ريحتها فاك ويا بو عيون مثل عين النداوي منمسلين اليوم صاحبك ماذاك لق ما ولا غفو وكنا خلاوي لق ما ولا غفوة تلت قلبي تل دال شناك يتلها الضمي وجاث العراوي أشغلت تفكري وحلت الأعمال سكنت جو في الخشوف السحوي انت اسمع بنظره والضحكه وميثاك ومكذبه الشعر واهل الفتاوي ومكذبه الشعر واهل الفتاوي, الفتاوي ياليني شفت مع الزل وسط هدقك وخدم ما بيض بها قلبي عليه الولاهواك وحس من بين السراجي في كاوي رع الهوى لأوفك والناس ما فاك يبطي على درب المحب نداوي يبطي على Y dnes mesi neco, Vega beh lehe isty se vork Beschlep ofints ...v η пользovy Sli pt store vlok �ní ...d jak bena srajivikawi, Jak wehme, bena srajivikawi, Jak bena